السلام بسم الله الرحمن لله الذي حسب الطلب ورى وقدر أحوال من البلل الى الضوء ففحت السماء واضاءت وهج النجوم ازاها ودفحت اول الانبار واضاءتها ودفحت اول البحار وحيائها واحمد الى بحمده ولا انتهى ثمرات فانه لا اله الله وحده لا todo no, no, no. الله تعالى نبينا عليه الحفاظ والسلام من المعجزات التي تقيم تثبت على العبادة وتثبت لهم أنه نبيه فاضح لا مستحي كاذب جعل الله تعالى لهم المعجزات أنوع كثير فإذا جئت إلى الفنك وجسر رسول الله عليه وسلم المعجزات تتعلم في, في الله تعالى شرق الله الله من خطار المقوم ومعجد نبيك شخصا للقمر فشرق الله تعالى و انزل الله جل وعلا علا الساعه و القمر و انزلت الى الطفل و جزعله صلى الله عليه وسلم سلم معجزات و ايات الله رفعت في الطفل لما كثرت قدر لما كثرت ساعه عبد الله بن عبيد رضي الله تعالى عنه واقبل يكسس على اسم واحده فتح النبي صلى الله عليه وسلم على ساعه وقام قال ليس لابنه فتح و لما علي رضي الله Oh, uh -huh. that you are all about that and دماغ ضغطية جسعة والسطولة في الناس فلما عادت اليومين موقع بطلسة طارت تف حسن فالذلك السبيبي كمانا ثمانية اخطار ضع عفل اختخار جاءت اختخار عند الزمانية اخطار جعلت الانتخار طريقة مبروض طويلة حتى يكون انتخار بقوة مطلع قال ماذا؟ قال قولنا أن تقول لنا الجبلات البيت جبلات خمس الأرض خم جبلات وكسر جبلات لماذا لا تقول لنا الجبلات؟ حتى تكون عجر بقصر ثم إنك تقول لنا الجبلات البيت أجل تخذ قدوركم وحصولكم به معانا النادي لفتح فيها وأجل تخذت المتصف فيها وحصول لماذا تخذ لنا البقاء فيه؟ انتبت حارة ربما فيها لحظة ثم انك تقول لنا البقاء في العنى في الوقت يلعن، أن معاه هو ضوء يطرع جعلنا الله يبارك لماذا بماذا نقول للشمس؟ ثم إذا نقول للضوء هل يكتشف أحد في وقت الصبح؟ الضوء عندما يرون عين المرسل على المرسل حتى على ذلك والعشاء والصباح عند النهار تصف الضوء الضوء ما ونقض من دليل يشعر العارب وضع العارب ونقض عنه ونقض من دليل بماذا تقول والبيت ما يجب لأن العمر يشرفنا للغطر الغطر هو ألماني الشمس ثم إذا تقول وأحياء هنا من نجد من أثياب هذا جمل يكتب على الفيلم لماذا تقول وسيرحونا لأن أثياب تسد الأثياب وتضع وتضع الأثياب لكن لما تقول وسيرحونا هذه عشرة سيوم ثم إنك تقول وأثيابنا يثورنا من نجد في الجبل معناها معناه أن هوليا فيها هذا قلت هذه قطرة قطرة قطرة وانا تريد جد فرص الإنسان فيها تجيل يعني معناها ما في هذا القليل بما ترى الزمن وصفة من نجدة من دمع ريسة قولة تقول من دمى دم لماذا نفتق الرسلوبون أن من نسجة الجماعة؟ أنت سمع يحسر ذلك جسد أستطيع أن هؤلاء أولاً بل يجال يمصيّدونك يتصيد بعضهم على بعض, بعض ويبنطق فقال كتب الكتاب ودخل الكاتب على الباب حتى ورقة جديدة فاتت الكتاب نفسه الغضب وضربه حتى ورقة جديدة فاتت فاتت الله لا يريد ما ليس من عباده ولا عباده إلا من قال على أصله ما تعلم. ومثيرا للاستنكار، الله يعلم ما تقوله. وما بطرد من عبده. ومثيرا عمر يقول يا عمر ما أخر ما على في كتابه. فقرر عمر نزل عليه استراق القلوب وكانت العرب حتى قبل انزال عن وريده قال يا قوم انني وجدت في سورة لمن يجدون من جوزاء بيانه وفصاحته و لذة في قلوب المستمع كانت أول مئة الى النبي عليه في ظلمة الليل ويصد وما تشاغت كما من قرآن مجاة كانت أول مجاة من القرآن ومجموعة كوضاء قالت عنها فقال إنا أعطيناك لكوضاء كوضاء نأخذ بالجنة عظيم وهو الذي حول رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا كان لكوضاء قال إنا أعطيناك لكوضاء تنقى الوقتية أفضل الله بعد ذلك كتبت ليه؟ فضلت بطبك وانعب إن الجانئة تعرفين المتركة ومزيجة هو الثقة هو المخصوص كلام بني معاني كثير في إجبارة قليلة فلما ذلك عادة غضوة بدر أو غضوة أرض او أو نشرة أو غير ذلك من الحوادث، وجعل الله من زوجات الرعاع بهذه ما وضع في يديه متسلياً. ثم اصبح به افضل من عليه والسلام قال يا ابا حمد انت فرقت جماعتنا وشتت وفعلت وفعلت ان كنت تريد مالا اعطينا اذا تريد ملكا دوننا اذا تريد ملكا اذا انت رايت الناس اتدونون نصف النجار وان هذا التين يتبعك النجاح لا ناكوه النار نتبعك على المنوى نزمج من شرك المسال بك إذا عند هذا التين يسمع الأممار لا تنسل الآن ندبع من لا قال تريد ملكة قال لا قال الذي على الجانب وقال عن صدقه اليه فقال عليك فاصبر يا الوليد قال تعالى طيب ماذا هل قال له كافر باللقاء لك او صنع له حجه قال عليك فاصبر بسم الله الرحمن الرحيم حكيم دليل من الرحمن الرحيم كتاب ادخلت اذانهم قرانا عربيا لقوم فيه اعلم قوم بشرا ونذيرا فاعرض فهم لا يجمعون وجعل الزعيم وارضا سوءا سببا وفيها قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض يومين وتجعلون بها قواتها في عبعة ويقعد. إذا قريش أعر الله لما ترميك أن درده صاحبة مثل صالحة إذا من الفيسة للدوائن ولكن ما تترى عادة وثموت فهم أولى أساء عادة وثموت ويأولى كان متكئا حفظة وقبل وقال كان يدين على ان النبي عليه الصلاه والسلام قالكناك الله الله قالكناك الله قال وقال هو حقا من الالم الذي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه شك ثم الحجر عليه وسلم يعجل جماعة قرار عليه كلام ثم الحجر وأضع قد هذا نعمل جسد القرآن تريد أن وملكوني هذا نعمل فخرج عذبه الى قوم فلما نظروا اليهم بيد قال بعضهم لبعض الله لقد جاءت محبتي بغير الوجه الذي ذهبت وجع عذبه لله غير وجع عذبه لله متعدد فجاء وقت بين ايديهم قالوا ما عندك يا عذبه قال يا قوم قال يا شبابك يا مولابا صباح واستحال ونزلني راضوا والله ما كانت بك والله ان تعالي يا وانه كسور خراب وإن وإن وانه لا ولا يعلم ولا مهما أن يجب من الأسعار لا يجب مهما قدرتم من الجناة لا مهما من لا يجب خطر خطر وجعوا لا ثم والله يجب أنه الى إذا قال والله ليكونن بكلامي الذي كأعمل منه شاهد مننا هذا كلام هذا الزلات والله يقول شاهدنا قال الله جارك يا رب قال يا رب لا مني بشور خذ مني هذه ولا يعني أي واحد يعطيك من يعطيك لا تأخذه الله قالوا قال سمعوا جلوسوا واعادوا هذا هو فإن مهارا صامت وجاءت العرب موليس فهو قلت هو قلت فاعكسه وعكس قلت وقلت قلت قلت قلت وإن قادت وإن قاتلت العرب قتلت قديمنا وإن قاتلت العرب أفكت الله في هذا كان هو صحيح جاءت من النار لجوله من النار لجوله فحادة رسول الدائرة على سبها فانه عليه الصلاه والسلام للمدى تجيب معنا فحادة مكتب وارده بيسورة من الدنيا فهذا ما ما هذا هو هذا فعرض الله وراء عبد الله ابن عمية وعمر بن عاصي والدود فأقبل معهم النجاشي كان النجاشي يحب الجلد فأصدر له بجلود كثيرة مزينة من قال قال إنه ليس قد ولا دينه أفاقك ثم إذا أردت لما ارتبعوا من الدين أقضلوا إليك حتى تأتوا البيعات وهم ليسوا على دينك وليسوا على ذنبنا وردهم إليك فنحن معرفتهم لا يشتغلون أكثر نحن معرفتهم على ما رضعونك جمسة رسولنا ثلاثة كثيرة ورجعونك فقال لا وكان ملك الأبر من أهل أرض الله أحسن من هذا. قال لا حتى أسمع منهم. ما يقول جئت معه في هداية ولا بينهم علاقة من قبل إذا كان صديق في عمرنا. ما يقول أن أحب لثلابا وأعرف بكم وأقول الله رزقنا حلالا وقل عاد أسمعه. قال فجاء المسلمون وقدم جعفر بن ابي طالب رضي الله تعالى فقال النجاشي عبر الترجمه النجاشي يتكلم لغة اثيوبيه و اجعلها يتكلم لغه عربي فالنجاشي لا يكون عربي احدا فيتكلم عبر يقول فقال النجاشي يختل رضي الله عنهما قال لهما يعود وقال له جابوا من الملك عندما كنا في تجارته ذا قلنا له ورايد فائلا الجوار فجعل الله من نعم هناك ابو صق طهور طريق الجوار وادنا واطعام البلاء وإلى الله فقال النجاشي فجأت هذا يومي بشكل جاءت من دليل. نجاشي على الدين ريزة وصفة فيقول إن جاءت أمي شكل ياته قال نعمل الله بذل قال فقط آلية فإذا رضي الله تعالى ومن الحكيم المسك يختار آيات ونحن جد من المنزل. لما تتكلمت هذا البعض إن كان يتكلمت العقل ويبدو تسعى عليه الآيات تسعى بها أمهوا يقول لي بشيئين أحضوا الخارجون أمخلقوا الشمارات الأرض اللائفين تصعى عليه الآيات تسعى بنا عقل لأنه يعمل الآيات ويبدو تسعى بني كسروا بها لما جاء الله النبي عليه الصلاه والسلام وهو يفعل صور الله جنة وعلا وجاهدنا كبير ويتأحمد من المشيكين الكتابة فيعجبوا حتى الله ثم مهن قال جعفة لما النجاح الكلام قبل الآن منه ورا قد ينزل من في اذنها مجاهه من قال قالت ان لا يكون ليبنا ولن يمتح في بشره ولمك ضغيه. قال كذلك قال ربك وعليه وليجعله لا يتللل الناس وعفظت منا. وكانت امرأة مقضية. فحملته به مكانا قالوا لماذا وكنت ليا من يحيا ونجاش ويبكي والدمع يزيد ويمدد لك بلد الضعاف يبكي حتى قصد جحر ايات جحر ولتوكت ان جاء الى قومها تحذير يا جئت يا وقالت الهيوم وقالت أم فاشارت اليه قال كيف نتلل من جاءت المنشطية لما تهد مع أنه قال قال اني عبد الله أبداً الكتاب تتبعوا وشعروا قال الله قال جاء في كتبها الارض وجمع البكيل يرتبط بلفظ بعطاء الارض من دولار تتلفق عليها وشيء حنز فلما انتهى بتفتح النجاشي الكلاب التركي معه ما حتى المدرب الايات التي سمعها يقول لها انك عن اي قال الميتان بن زيدان رضي الله عنه انسدت اليه وقال كله من. والله ان لك لقاء وزي جاء لا موسى ليخرجان من اشكال واحده هو قال يعني لا يكفيكما لك اجر من علم داع هذا خطبه الله تعالى قال ان الذي سمعته منه وزركات موسى فقد جاء من اشكال واحده ثم قال ووالله ما خالق هذا عن موسى من زركات عصا يعني قوم يدرك الناس الله. ثم ادرك فأنتم سيومٌ في, في أرض سيوم يعني أحرار اهل هذا الحاج أتنسين في أرض وصدت أحراره من الجرس كان عبر العرب صديمة للجاجة للنماء عبر الأطرق البيان للجرس فالنجاج جاد لعبر العرب على، قال قال الله نكون لبنت الصلاة فجعل عمر يتجذل من النجارة. يقول عمر فوالله إنها المرضى الغول التي وقع في خلصي أذكار الآن إلى وإذا في الإسلام يقول إنها التي وقع في لقد انظر الى في اثرة إagitى جهكة setting وما أخير نوع العربي بهذه الطلاب يوم تأثرة النوار الخاص والله يشوف هذا الطلاب وقد قد ت Sonic PuT gives و حدثوني بقصص عديده بل كثيره جدا عن زملاءهم يعبثون في مصالح ادارات و شركات و يحدثوني لانهم اذا كتبوا بحكم حسن الله البريطانيون لا يخفون بريطانيون فان يتاثروا الكلام اشترك إلى اليوم ان شاء الله فقط كما عدد هذا القرآن تشأل الله سبحانه وتعالى ان يفعل وكات بمشنا الله تعالى اللهم تجعل فرمانا ربيع قلوبنا خلوب ولو اللهم تعلم جثي عنك يا يومش في عدارها اللهم في القرآن وعند يدى الجهاز الإطلاع اللهم على الحكومة فعندك من مماله لهم وضعه للدورة والدورة والشيء لطيء عن المدارة وعند هذا اللهم إنا نشعر بي احد لا ولا تحبائنا فأيضا إلا شك ولا عقيم إلا تربيه للصحرحة وضع درسات ولا تتعب ولا تحبائنا من يحتاج إلى دليل أو وعي أو صراحة ولا الله من أن أصلح في كل مكان الله النصر المجاهدين في سوريا الله انصر المجاهدين في سوريا الله انصر المجاهدين في سوريا اللهم عزيز وقديم الله أوصى ونصح الله ضعف قارب وجمع في على عليه اللهم تقبل شهداءهم وارحم فوزاهم واشف مرضاهم وداوم جرحاهم اللهم انصرهم صفا وكسرهم يا ذا الجلال يا اللهم احوال اهلنا واخواننا في كل مكان اللهم امنا في اوطانهم اللهم امنا في اوطانهم واصلح ائمتنا وولاه اللهم ارادنا في سوء فرض الفتن في نحرهم يا بسم الله الرحمن الرحيم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين فينا محمد